شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم قد اثلح المؤمنون الذين هم في صداتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مارضون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 فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافعون أولئك هم الو...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 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَنْ سَونل عظم لَحَّاثَُّ أَ شَأَّ وَخَلقنَ خَر فَتَبَ رَْكَ اللهَّ فَتَبَ رَكَ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ وَأَنزَل مِنَ السَّم إِمَا بِقَدَر فَأَسكَ النَّ غُفِي الُْضِ وَإِد عَ ذَهَا بِ بِهِ لَ وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِلَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا وشجاره تخرج من طور سيناء اتابوا بالدهن والصباغ للالكين الله الله